جرب جرب جرب جرب جرب, جرب, جرب, جرب, جرب أ ن تجعل مجلسك م ن ط ق ة آ م ن ة لا تسمح فيه بالخوض في ا ل أ ش خ ا ص و ا ل أ ع ر ا ض جرب ذلك في مجلس واحد ليس فقط ل أ ن ك تكره أ ن تذكر بنفس ا ل ط ر ي ق ة ولكن ل أ ن ك م أ ج و ر على ذلك أ ي ض ا لا تدع عرض أ خ ي ك المسلم وشخصه ع ر ض ة ل ل أ خ ذ والرد قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ذب عن عرض أ خ ي ه المسلم ذب الله عنه النار يوم ا ل ق ي ا م ة تستطيع أ ن تدفع عنه ذلك ب ل ب ق ة وهدوء فقط جرب جرب جرب, جرب.